Huvalladhi yusawwirukum fil arham la ilaha illa huwal azizul hakim وَنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من رَبِّنَا ربنا وما يذكر إلا أولو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 إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المطنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف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 وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أوتوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا فَإِنَّ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 INNAL LADHEENA YAKFUROONA BI AYATI ALLAHI WA YAQTILOONA AN-NABIYEENA BIGHAYRI HAQQIN WA YAQTILOONA BIL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 ذَلِكَ ene, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona, ona,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 Qul illallahu mamalikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man wa tudhillu man tasha'u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 Ujalah je ma sir, ujlah je tukfu mefinsu duri kum eutu bedu hujaqlem hujaqlem hujaqlem hujaqlem hujaqlem يَوْمَ تَجِذُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ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 إن الله اختفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم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 ذَلِكَ مِنْ أَبَ إِ الغَيبِنواحيِيهِ إلَك وَمَا كُنْ تَ لدييهِمْ إذُقُونَ قُلَامَهُ أَّهُم يَكْفُلُ مَريَمَ وَمَا كُْ تَ لدييهِمْ إذ يَختَصمُ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 اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ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 mustaqim falamma ahassa isa minhum alkufr qala man ansari ila allah qala alhawariyyuna nahnu ansaru allah amanna billahi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 ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ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 جَكَفِيهِ مِنْ بَعْدِمَا جَ أَكَمِنَعِلْمِ فَقُلْ تَعَلَ فَقُلْتَعَلَ نَدَعوا أَبنَا أَناَ وَأَبَنَا أَنْكُم وَلِسَ أَناَ وَلِسَ أَنْكُمْ وَأَمْ فُسَنَ وَأَمْ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 قُل يا اهله الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا ولا يتخذ بعضنا بعضا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت ور وَالإِجل إِللاا مِنْ بَعه أَفَل تَعقِلُ ه أَنتُمهَاُلَ إحاجَجَةُم فيِي مَالَكُ بِهِ عمُم فَلِمَةُ حجونَ فيِي مَا لَسَ لَكُم بِهِ علْم, فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم Wallahu ja lemu, لا tumlet ja lemu, me kene ibrahim ujehudi, ja, ule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 Vodda pa, ifetum, min ehlil kita bila ujudrillone, kumwa me, jodrillone, illa, fusehumwa me, jaz, auron. Ja, ehlil bi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 وقال طائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجها نهارا واكفروا اخره واكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا ila l-men tebija dynakum kul in l-hudah hudah Allah kul in l-hudah hudah ma inda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 وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Mekaneli كان ej, ti je hula, hulki tebe, walk, hok, me, wannobu, tetum, ja, hula, lina, sicuno,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 Uh yet morkumbil kufri bahda id um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 Ole, e korortum, e hodtum, ole, da li kum jissri, olu, e kororna, ole, fešhadu, enemakum, minesh hidi, feme, te ule,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 والامن بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم و اسماعيل و وَاسْمَاعِيلَ وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 لن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نَفْسِهِ من قبل أن تنزل التوراه قل فأتوا بالتوراه تَورَاتِ فَتْلُوها إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ الله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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَفْعَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَفْتَدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ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 فَأأَصْبَحتُم بِنِعمَتِهِ إِخْوَانَ وَكُمْ تُمْ على شَفَ حُفْرَة مِنَ النَّارِفَأَو قَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيّنوا اللهَّهُ لَكمْ آياتاتِهِ لَعََّكُمْ تَهْتَدُون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 ن الناسَّاسِ وَذَُ بِغَضَ بِ مِنَ اللَّ وَبَااءُ بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ وَظُرِبَت عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَ ذَلكَ بِأَهُم كَانوا يَكْفرُرونَ بِآياتاتِ اللهِ وَيَقَتُلُونَ الأأَمبَاء بِغَيْرِ حَققَّ Vzada se bodo, je zavномere opemojivanješ schodko krej�� stopla. Vi je poh Zoina klju, Nes za ob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 هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتَّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ Bode vedeti barbaro, umidn Fua, hib, mua, metur, firs, odor, انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو عضوا عليكم الامال من الغيظ Ulmoto birajlikum in allaharimum bi vedeti In tem se skom, če se ne tuni, tuni, tuni, tuni, tuni, tuni, tuni, tuni, tuni,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 إِذْهَم الطَّائِفَتَانِ مِنْ كُمْ أَن تَفْشَلَ وَلَّهُ وَلّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَ وَكَّلِمُؤمنِنون Vladak je nasvaran kumulah, hubi bederju, a tum, a villetu,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 إِن تَصْبِروا وَتَتَّقُوا وَيَتُكُمْ مِ فَْرِهِمْ هذا يُدِدَكُمْ رَبّكُمْ بِخَمسَةِ آلَ فِ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوّمِ وَماَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِللاا بُششْرَ لَكُمْ وَلِلتَطُمَ إَِّ قُلوبُكُمْ به وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ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 والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَاءَ أَضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون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 a god in kronika je povedelj delali wentrej lala velika Então ki tenha nekro zelo議 slučjuje tega for upeja kristen proprioma icer zelo kronika deri obje duhel subscriber كَجَزَاءٍ لَّهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ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 tehiz cycles z som tužemo i dá in k conclusions delitoa brez jez 5. obceje obstavlj ses, obceje skupaj vstavljeni, vez vmi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 Nelah skrarnoval Papa ali tvetil German inасeljati tihny je gekočilu i koliko okoli življopljeni. Svas 없는 lohu in nevnem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 إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغما لكي لا تحزنوا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 ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنْكُمْ Upajo, ifetu, kode, ahem, methum, fusohum, javun, nune, bille, hieroj, roj, kakt, javun, elge, hirijet, jakulune, Ul in, in sreena zav, da te Save Frem. V zat, da ogливо nekotval. V nekotval tren Ontopedi, odseYesa preteidal. pred si, da ješel وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Inna levi nata minkum, kol inna mesta bi bardrima kesebu, anhum, inna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 Wale in kutiltum fise bil ile hi evo muttum le marofiro tum min Allahi warrahmetun xajirum mimmeje ġimerun. Wale in muttum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 Efe meni tebe, da je bil Allah, ki je prišel, in se je začel, ko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 مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير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 Ul-federa uradn enfuzi kum ul-mewte وَلَا kun tum sodi krin. Walet e xsebben l-ledina putilu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 Jestebiši runa din jametim, min Allah jiwa fredli, in Allah hala Lillazina eħsenu min hub muattaka u eġerun avi, ellazina kolele hubun nesu innen se kodegemarju, lekum fuxe uhum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 Inna ma velikum u xejafanu jugawifu e ulija, e hu fele in kun tum minin. Wala jaxzun kelle vina ju serja unna filkufu. Inna humleji, shaya.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 In ti zamo v aunque, daje je v jazdaj, daje je spremen, daje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 سَنَْكتُبُ مَا قالَاوا وَقَتْ لَ الأأَمْ بِآأَ بِغَيْرِ حَّ وَنَقُُ ذُحُ عَذاَبَ الْ الحَرِيمقَ ذَلِكَ بِمَا قَدمتأَدكُم وَأَنَّ اللهَّه لَسَ بِضَلَّ مِن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 فَإِنْ كَذذَّبُوا كَثَقدَد كُذذِبَ رُسُلُ مّ قَبْلِكَ جَاءُ بِالْبَيّناتِ وَالزُّبُرِ وَْكتَابِمُن كلُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَو وَإِن النَّم تُ وَفَّوونَ أُجورَكُمْ يَوْمَ الْ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 الذينَ يَذكُرون اللهَّه قِيامَ وَقُودَ وَعَلَ جُوبِهِم وَيَتَفَكرونَ فِي خَلْقِ السَّمواتِ وَالْأَرضِ رَبنَ مَا خَلَقتَه بَطِلَ رَبنَ مَا خَلَقتَه بَطِلَ سُ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 رَبَّن فَغْفِر لَناذُن بَنَا وَكَِّر عَ سَّئاتِنا وَتَففن معأَبر رَبن وَآتِنا مَا وَعَتَّنَا على رُسُلِكَ وَلا تُخزنَا يَوْومَ الْ القِيَامَ إَِّكَ لا تُخلِف الْ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 وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثواب لَا يغرنك تقلب الذين كَفَرُوا فِي البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فِيهَا نزلا من عند الله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 قَشَعِيرٍ لِّلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الحساب.